وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَوَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَأْتِيهَا الرِّزْقُهَا رَوَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنَّهُ اللَّهِ فكفرت بانهم لله فاذاقها الله لباسا الجوع والخوف بما كانوا يصنعون